أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حب قد شرفها حبا ان لا نراها في ظلال مبين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 فَمَا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّانَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذلك الذي لم تنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستغنم ولا إلّم يفعل ما أمره لا يسجن ولا من الصاغرين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 ذلكما مما علمني ربي إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسلام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 يا صاحبي السجن اأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يضاة الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه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 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين عشر كان عشر كتابي يسعى شناده وحولنا كميدي هاي عشر رضيين وسعدي كنا الصابسنا تصير كقرآن كالكريم كا سدد هي اللبتن أياد أذبوا كقولن يحي أياد صوتا أذبوا باللبن أيا من سورة يوسف عليه السلام أياد النبي يا كنتن أدن واكوا من سورة نفسها يا مثل سورة يوسف كميدا سورة يوسف ومسلسل واحد غسكل يطول أحسن الغصص أيكو سافزنا النبي الله يوسف يري بينه هذا وجدلنا عشر في هؤلاء أودم بيجي وحي النبي الله يوسف عليه السلام إثنان في حجنا يدا الباطي أي مركو قوق عن سيرينا أيد معذينا يباد بصد قال قوقاداي يساقوا المرك الظهر يلا النبي الله يوسف عليه السلام مرك هار الدفاع عن النفسين وصمايو قوجلان توسكاد عيوذم عيوهم بها مركى دمنا وحيلكم وقتيين نعرف ركوت أقتايين العبيسية مركان ويشكى عراري الدابقى ومركان لورا طمي يوسفوا إنه بحثت دونا يا يا ذو إنه عريشة دون عيسان لأجانا رمط أن وحنا صرفهم مركى إلوكير ديري يا يا ذو ننتي جذال كل عدي خميس كي كجاه عدي قتارك عينا وقد أخبرتك ألبابك تاغن لو دقي اي ما كان هذا وقدمت لي ما جزاء من أراد بأهلك سوء حكمك إيه ينكسوك أي دعوية حكم إسرعى ستي إلا يسجن أو أرداب عليك ما كان يوصف إنه إجدافعي هي عن نفس وقد أخبرتك اي إيه في هذه يعني إيه في هذه المرة السنة هو شهيد شهيد قد يربو النبي الشريع عليه الصلاة والسلام حضلين ايضا وقتك هذا الكارين صدح الى افرقفو كون نبي الله عيسى عليه السلام قولك ايوه يدي دبدا قصر لسي عيسادا حضلين لابا شاهد جوري من صالحة ايو الله تلمي بني اسرائيل وين لقون نبي هذا دليل يريسنا واه حضلين شاهد يوسف من كان نبي يوسف مرغاتي كعاي يا إسلام إذا نويل ولا توسعه دائي أفر تاقف أي وقت هذا الكهار هذا الشيء وكشاهد كي باقيري سيحق ملون أو شلو اللوقان عكرو حدي عبدو الكيسو كذلك الجحانيه وعدها إنك بقوها ناكتنا واريانيسي مركا إذا بيلشيك إيساه ما جزاو من أراد بنتهو هي راودتني نرنتيوه hadi abur ki soora ka jeexan yahay wa muqataninku harar buuha إسلام saalo wuxuu xiraatsanayay islaantu na faraay ku taagtaaga isee marka isaga den sheegay idan u sheegay koqamarku arintii eegay min khamiisiga gadaan ka jeexan yahay uu gartay marka saddex أرجع لبادنا يوسف ملهاض لي يوسف يا وحى لقام مغلين بويري يوسف واعل عن هذا حكمك النار توجه يوسف نوادو قفتي أنا جوزك أكون غبا نوادي قفتي حال بي يا سبان واستغفري لدمك هل كأسي نمري إذا هذا يوسف لردردار ماي لن يري يا وركان لقام مغلين أعرض عن هذا يضوى صاحبة القردية شاكي مايسو أليس أنه ذاكي أذيب أنه العابطان للا ياهاي شاكي مايسو بل أذيب أن يوسف أكبالي ياهاي اللقاء مغليل وكي دعنتك بحي مجالتي بوكور دعائي ناجي إلا أينيك هاي مدعث يريتي عزيز كان عانيك ها هي jesus oo korni sey bay inni maadan oo muuday aqof qadan gorxi yadan wa gaaray marka maalinki dad rafadi bay samaaysey marka tufaac yalin bay soo gaday قوانو وريري خرودانو كلو وخلاادكي وخلا مقلي مدنا ما marka intay daymayshi ku mashghula hay bay fariis jahja'an kul kharati yago diigi iyo tufaa yali inta suuq qasmanna marka asa runtajaktay ملكي ايو ما حدا قال ايو ناغوري و عيرا دين في المدينة بلد كمصر قدس اكو سكنه العزيز انك غير مبا ودنا يا مدحها نا في ذريخه اي تراود و وهي دلبتي نفسه بيكد البطي انه ككرمرو سارتو قد واحده شغفها انه قلبي قلبي شغف هواك وقلبي لك ويهارسك كل قلبك غاديب وغلاي وحن جيل وان دافاي فدنوك ضع فرسيو تشغف هواك وقلبي لك حباك القعي اي قلبي لكو غلاي ان انا هواك انا راه وحنوجدنا ودادا فيضلال العقل اللي مدنا هاي فرمس قورتي أي سمعت ناكت المقشي بمكه هنا ناكه حنطو ليه حقا دامد سيد الله حقير الله بأسيئي و الله يريئنا اللا نراها في ضرار مضي حدي المقشي بي أرسلت أذيك ديرتي إليه هنا ناكه هن ملاحظة حسو مدية مرتقات بلو ديرتي مرتقات كوحيك بيكتي مرتقالا ساوسي عصدين وخفيفة كل قرطوفاء ليميو حباي سوغاداي واتجدد وحي ضربتي لهن الناجه متكئان دنجيك بركيمه لوغ فريستو يا هوغاس انتعش ايي ضربتي شيء ذو كبير يالوا قوات وحي سيس كل واحدة مدلارك كل غدون منهن ناجي كمداسي كنان من ذي الحير ما يودي صفاحي اللي انتي نواسيسي، يساي وقار المركة انت اسكدوا لي وعي تيري اخرج بح يوسف علي هنا ناغه كبح خلما دورتي اي خأيناه ناغه يوسف اركان اكبرنه يوسف تدبوا كلاوين وينادي، ياذو تدنين اولا نغمه يساي وحسن تدباهم بيو اركان وحن عادي ما ماهم غروح ذا اكبرنه واويني يسأنه يوسف وقطعنا وحي جحجان، جه أيديه هونا جعميال كودي. يوسف باش وغليه مسك هذه مانكي كرب هاي ترينا كودي وده بلش كل كان منديدي ولا يدوفاي مالي مرة يسلمه وجا وقطعنا أيديه هونا حبار هذا واحد مطاني فراه جرجرة لكننا في اللدي ساد بقى إلا جوي وعاقت أنت ألمان كمسورة جسر وقطعنا والشققنا وصر ايديهنك عميالك وضع وقل لك جدي قد وعير هذين حاشا ابل الان بالله ابل وينو ما هذا كلمة باعها بشرا ضد ما تبني ما ذي انا كلوين هذين ارق وحيكو قلنا ايان الملك ملايكة يوريب السيفر يقليين ملايكة مجبيل كل شيء ايبا مميكا اي الباب ملايكة قيبت هذه ورأي كت إن هذا ما هذا يوسف ما إلا ملك المهانه وعكره كريم عند الله ولب ملائكه قوي قص داقه ايدا تكونت بدن وحايس اكل كان اسلامتي وقال له يوسف ما رجع على شيء يرمي في سمج الحجرين وهم مرك مهرا مركا قد با لوغ ما كذلك يقول السيارة قالت وحي تريد يضيب هذا ليسا فذلك كنا ننكاس أدله به وامله جعلك أنجعل هذا أي الذي كيه اللهم تنني هذا يقولك ليسا في حبه ننكال الله إذا قد شغفها حبا إنا الله في ضلال مبين بل هدو جعل هدو فلا دو جعلك المبين هدوس المبني إس إسم الله عداله إسم الله عينه مالكا سيرون تيكب بحره قد بالله قلعي ولقد وحرون خواته إناً ضلبي أن نفسه ألقاء كضلبي فاستعصمه إسوكي ديني وعبابادي وهم بها إسم الله أكتبه دمعي أولا دلالك ما الله يقبله إلا أنه إنه ربي عسى مثوايا كدر لبا إنه لا يفلح الليمون كدر صدا إعتراف كناتي معترى ولقد هاوت عن نفسه فاستعصم فعصم مني وكثرنها هذا في الكعاب الرمادي فعصم مني وياز كيلالي سين يتزايد كدر تي حويت نديد نوع كدر أستعزم ويسوكا يديه دي, دي أفر دليل برايزاته وحضر كيسا ناكتوا ولي قوصا ولي كده بدل اكتغاد كيسا وحي ترى ووالله فانقول لارتي لأن لم يفعل يوسف هدوسا صامعين ما أمره وحن أنفره يو. وإنه اعتقى هدوسا صامعين سيان يالفا لا يستنن إلا قبل يقال قال شرح اللقين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 نبي الله يوسف ناقيه شري ناكتا عينيه مركا ناكتا كله قدره ميلو قلب متقانا ديك الاموكو عرد قال نبي يوسف وحوير هنا ناقا عودكي سيئنا جمعان دبا مما يدعونا إليه جمعان دبا قرانيسا قال نبي يوسف وحويري خب يا رب هنيك خبك يا يو السجن حبسك ناكتا ايقو قودين اي احب اللجاة بدن يهي إليه أنيقة مما فانكج على وحي يدعونني كل قول عصبيسيا نجح أن ترى بالا وحن يقوي رأيي عمر كورن وارقي أخيارك كوسه قناتي وحلاه روا مركز من الصفين لا جلال روا كل كارنتي مركز نبى شلما ره السجن وحب إليه مما يدعونني وحن يقوي رأيان إليه من الفاحشة حبس بايلا ما نبي الله يوسف عليه السلام لوقا بن كرايو أحد مدة نبي الله يوسف يسجى حبس كين وعصري حدوثا حبس بسوق عدين أغسطس إلى أوبريو وأوجي إلى يوم النجاح نجبت بدل ما كان لابله إنه حضرك أن نبي الله يوسف إنه يسجى عليه السلام حبس كعصري بدة ما حبسه وحنا على هذا اسجلو حب الي يا ابوي كفر يا حبشكا يا فاحشه ذا يكربا رفضا لا انتم اسلام مريو الى هو عني ناغان يغو كودينايا يا هو عني يغو دلبايا لا بد ان يغو بدالي تصرف يوسف حقا ايغا او صدنا اي خياتك اي اوهو تاقنجيه اسموا ايانا اي بسر باناي إليهنن ناقا حانو ايانا ايامارك دنبه من الجاهلين دقو مدان اي باقونين اي قففك اي بساح الخوق وحالا اكتا اي دفاتة داعيس انت اي دبادن ان جاهل كدنبه ايو جاهل دقونا ان ربي حقيسا سلام بان نقونا ايو فستجاب وحا اقبالي له يوسف ربه فهبه بريديه كاغ باله وحبسه له ايضا مبهينه ناقه الله ايضا الهي فصرف ايبوه جاديه انه يوسف حقه كه دهو الناقر طود خلقه ساوه قدن بايسه انه ايبوهينه هو ايساك كليه ايه ايه اصامه الله احلقه حضرية العليم وادومه ايسا ايادانه وقال النسوة ناذي يلو لدي في المدينة بلك قديسة قصقا امرأة العزيز عزيز أكتسيبه تراود الضلبطي فتاهاء دون كذا عن نفسه بيك الضلبطي قد شغفها إن قلبي قلي حبا كالقعي يؤويلك إسلامتك قلبي قلي إن أنك لنرها وأوجدنا إيذا إني في ضلالي بعدني ما جوديت كوسو كن تعي مبين العد فلما قرتي عي سمعت ما قشعي بمخيهنا بعايد هذه عقدام هذا أرسل الفريبا يضربي ليهنا أوانكي حمنا يي واعتدد وحين أضربي أو لهن أوانكي متكان فلي أيضربي عزومت واعتدد وحيسي زي كل واحدة مثل أرك كل قد منهن أوانكي كمذا سيكون المندل غير ما يزيزي، وقالت وحي يوسف قتري، اخرج بح عليه النكر كولا، فلما قرتي اي أينه، حوانك أركانه يوسف، أخبرنا وينه يست، هو يوسف أي بشر بكو وين يين، وحول بوكلا صر مري، فخضعنا وحي جع جعان، أيديهنا فريال كولا، وقلنا وحي قد يقول يا هدم، حاشا أبلان، ليل الله إبوينا وسبناتي. ما هذا كان مباها بشرا ضد إن هذا ما هذا كان مباها إلا ملك ماهان وحكا ملكاسو كريم قيم بدن قالت وعيد ريزاليخ فذلكنا ننكا قروح ضبدا أي الذي ننكيا أظلمتنني أقولك عليسين فيه كالقع الذيس ولقد وحارنا فهوته إنان ضلبي عن نفسه بان فصعسم فصع سماويس سوى ان لم يفعل حدوثا صميا قلبك مهرسني ما أمره وانا انفرائه لا يسجننا فلقد درايا ولا يكون وهندنا من الصاغرين كوكدلوه قال شرا الويلا بك بابا ايو عزيمة عزيمتذي عدل اركي قرخدي سين اركي ناغي وايرغيين وعلي يرضى مولاتك Kovkaan kuusiokka, di se warkeja lajia. Kala markaza, navijuzuviri, fabiya rob, hanni karrabi gaiju. Asidnu, habisha, habu lajia gaiju, badenjaj, ileja, aniga, haggai, mimma kiva, habis loga, ja ileja, badenjaj. Jadhunani, eina gaiju, jigujera, ileji isa, kofa, isa, bajilla, tasri, hedda, dan eba, dželi, anni aniga, haggai, kajda, hunna, haggata, اسبوع ايلانيا الى إليهن اياغا فكون وحن ان دونا من الجاهلين ذلك غخبا اوغي اي قفكر اسكالا ايا كميد نكون دونا فاش جابه له يوسف اذا مرجي حبه فبيغي واغبلي فصرف الرب جيبي ان يوسف عقي كيدهم ها وان كغرتودي بو كجديال إنه اب هو اشركريته اي يا ساميع وحلقها للإذيلك أنه مقال بذانا العليم أنه أقال بذانا بأعوال عباده وما يضمر في الغروب والصدور محل الله بيالية ما تكعلقه هايو إلا حظه أقوم بذانا أو أكا قرسون جيروه كلها اللمضة أصيفة إيابكال مقالك هو حول علمك هو بيقان ما يوحو ربي كيسا كماملوه أي أمرك شائع هذه بالذاتي؟ أمرك يوسف لاركب لا أرنت إسقانتي لا حسوزنايو أيا سياسياً إلا كبيره أنت أرنتك بابا دول لقي لوبو أيه لا كرتاي ما بدأوا حامو غداي لهم نكي عزيز هاي دولة من إن بعد ما مداكدين خو ويركع على يد على ماي نكي تسمعين يوسف بري هاي كان أوزن هذه اللوغة دي كدب اي اوحا امو لا يسجنونه اي حران او ان لواتين نري اساك عصيدي وحرب اسكبغي او حب اسك عرب قبلفطي خلق ان لاحرين نغطي لا يسجنونه اي حران كل حب اسكي ساوات اوقف احكما من مري والله حكومي ما اي حران حتى عين الى واركو كبختيو الى واركو كبختيو شاي عدو كبابوذو جاء يذكر بعضه، إشقي وايلا خصوصا، أو خصوصا أيه، إذا أيال لكوا ناطري، خسر نبي الله يوسف عليه السلام حبس واللوا، ما أنت اللي جينا أيه، حبسك وحلا يسوقنا بيسكروا، كروب لا أيه، أما هذه بلاد اللي جيمل، هذه مرنة شال الله انت تكو، ليس أيال الله يسلا حيري، أما يسكون دميا، أما بلاد حاسه لشو قرابة إذا هو حقرابوبي نبيه الله يوسف يلبه ويل أمانك حبسك لعكس لبه ويل ملحته يدي بالعكس يعني قريه بقر كجش غين جل بفضل ما طباخي بهاي مد واقهوج شاهي سنجي وشئيو شراب قي عصير كتوجيا وحاسو مرمره خمرلا أيه بقر كسيه نتنه مو فديه يريبق أيه دباعو قلت بقر كديداني ايه اللي لهذا شيء وعلى العبان العقبان ويذن سينينا اديقنا شرابك السمع اديقنا عمتادة السمع بقر كهبا اختيو مارك اهل العقتي قاتل ارنت انت اللي منك شرابك ايه اكشفه سيرتي بقر كيبهوتكي وهي العقتي نواق هذا الناي كان كانوا نلاسيي ساعدك كدي بسيراني كي عنتظى الطباخة وحكلين جري، تربو ولا جاري على بجسي، سمت يا مريض كي البلد، أيو كل عصفا، خلك وارك الكشيفينا، تبدي ويل والله جاري، كي سرابك عدى اللي يجي، سراب جسي وعدى وحق ما ترين، كي عنتظى أنا أم هني ديلي، حيوان لقى لقى انتبهي ملسي هل كي بوكو قال لفي قالو قال نكن دغرتي بو غلي كنما جلي كبدا ويل باين تا اجرات كل زمن ايو يوسف حبس كي لغر ليكايس مركا و خي دحا معه يوسف لجريدي السجن عبسكي وحا غلي فتيان اللي بيدار ايو يوسف مالن لقصي كبدا دي ويرو قال احدهما لابدوي المتكدوح يري إِنِّي اني يوسف نَمَرْكِ ماشي يمي فان بحي اول صورين و قوسو مرني وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك متاويل الحديث كل كا وخي لو شغا بن كلا فيق يقول قال يوم Oikei minataai, jaa afeer lairaa, kolkei qorunto intalla huuriyo Aihan abdaya watabbeer nukatoa, aburkaisana khamraa lairaa Biaitibari maa tauluus, aqsiru wahan marmara yontu jinaayay Khamraan, sanan anegu kurriyoodaywa Wa kaala laakhar, kiita taakha uuhu yiri Inni aneigana, harani uais kurriyooday Aحمilu aneguo qaadaia, خبزا مفاققا داية تاكول الطير ايشن بالنعونيسو منهم من الخبز مفادا دلاذا كسد ايشن بالنعونيسو ايان انكو الرياضي إن بينا النشك بتأويله ورقان فصير كيسا انه انه مراك يوسف اكوجان انه طائم من المحسنين تتكونا قسميا ايضا عدا اندفن دابيو ايضا ايضا سيكون في رُمان امبيري مرداه قونين احسانك طاعب نمو الى تهانك وجدنا مقدم اسمي النبي الله يوسف قال النبي يوسف وحي يري لا ياتيكما اذن ان ما يو طعام عنتو ترزقان فيه قيد عنتصيو الا هذا عنتك الريات نذعتكما واذن سيغا الطعام قبل ما. انت ذاك ال scurriyo tan fadirkiisa waxan wali baydiin sheegaya qabla ay aatiyakuuma intan arintu waydiiniman arinta adayti ma daa sheegmo ma banna kulkahu wax ku qoola ilu qofka intuu wax u daraso wixii uu ku guuleyso qabla ay aatiyakuuma جاهد نما عند نما جالكما فاشرك الرياي دين فصيرا ايا مما يخبو كميدياي علمني ربي اول صوره ما وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل هذه حتى بوحا ووحى من الله يكيب ركن صفاء القلوب من قلبك يش كل قصيدة مرقو غفكي عينا، فيما الله دارا يا، سني بينكوس وبعيا، لكن مرقو واحد انتي يا، أشيرك يا نفا، يا معصية بانو حالا ليزاي، قلبي جيس وما ذوي يا، مايو، شيدام بعدين كوردناك علينا، كل كذاري كوما، فسر كان ليين مما كيبو كمدي يا، على ما ني خبي، أنا كخبي جي أو باري، ويا واحد وشيا كمال، Milla ta' kawu menn, dat dintoa t-banketta kai, en laju minuna humaj, illa jysa diga kerluu abudu, owa hum iyaga illa kerratimaan inta kiiamo, hum ijaga kafiruna direi, dat ka kawala dinto di, bananka kamaraj, oha dat hua dinto di, bananka kamaraj, maharaj millata' aba ija, aba jalke dinto إبراهيم وإسحاق ويعقو إذا دينت عنا لا يدا أي نبي إبراهيم اللي قد تجي إيادي إبوها إستا قل كما حدينت أنه يا موسى تا يوسف دينت اللي معي ما كان ماهان لنا أنك لا أنك يوسف ولا أباح يعقو ولا أبوغ إسحاق ولا أبوغ اللوات إبراهيم ولكن أنه مصمر المشريك إنه لو ذا بالله أبوين من شيء إن أن أحلوذ من الشراكة أو من شيء من الشرك وحيار بأعلاك أدقى شركها وانه ماهنلو قالين إلا أنه وحيار بأعلاك أدقى وانه إدماء نانقراب دقين هينتا صنعي سنعو كل قاسوق <تصفيق> فايدة اشتغارك مرك الله بعد الرياضة فصر كذين لو ويديني أيو دعوة إن تعالنا أنه عكو درسا من فضل الله أنه قلت دي سيبايك ميتاي حلينا أنه غير إبراهيم وإبانه قلت دي هي إلا الناس الناصي دادخينا لأو ديراي أنه انتاكو لح جيرنين انتاكو باري جيرنين قلقان مغانا قارحان قلت دي سيبايكو تاي قلت دي سيبايكو مدان لمن أياه اللو درعا دينتا باردا سانتاكو سيبايكو جيرنين كل كثرة أنه هنجرني ولكن أكثر الناس ذاكثا أنت ولا بالا لا يشكرهم الله محذر ما ينو بحني ما أخي ماذا خابا عملا برواقا الدنيا أبا كاني ما لك لمده على قريه ثم بدأ وحوم غضي لهم غلادي إن بعد ما مذكدي بي خاور كان الآيات هنا ما يلكي تسيني براءة يوسف انو سنقفلعين ايا واحا امو غضي لا يسجنونه من اي حتى حين الى المدلقة جارو ودخل واحا معه يوسف لجريدي السيدنا حبسه واحا لقلي فتيان اللباوو قالا عدهما لباداوو المتكادو حمجيري اني انيقا اراني وايس اركي مرمرايا خمرا خمرا حيانى سركون كرياضي، فقال الآخر: كي كنا اني إني يعني أنا، أنا وحنش كرياضي، أنا أحمل قضايا فوق رأسي ماذا هيك أركيسا؟ خبز الموفق قضايا تأكل الطير شنبيرنا عني منهم من الخبز أي شنبير وعكهنا إذا نبينا ناسك بتأويله وعنا كريونيف أركيسا. إننا أننا نراك وكوجدنا إن مِنَ الْمُحْسِنِينَ من المحسنين وكاقيمنا ببعضا إرنساقا إداعا دا إننا تحاين كوجدنا مُقَدِّمًا يوسف وحويري مقدمنا نهار بحر مريي وكفايدة منصبية بلاوتم حلقا سودعودي الدين تقبل الله لا ياتيكو ما ما يو تعامون عونتو ترزقانه ليدين فيه أطيعوا ما إنتوا صندين من نويدين شجاعيا ذلكم عارين كانوا عشاق نوايا جن إيه كهانا معسكنا فواعب كييمدو كل قواعي وشجاعيا أنتي سيبوه في ما شوك سجادوا شجاعي ذلكم عارين ك من ما كيبوك مديعي الله ما نيرحبي خبيجاي براي سايني هنيكا تركتوك تجاي من لا تقول من د قيل يا ربي اگر لم اعبده او وهم يجا في الاخره مالا سدب هم يركفون ديدي كو هي دينتودي وطبعتو عن راعي من لتا ابائي ابيال قيدنتودي وراعي اخا ابراهيم و اسحاق و يعقوب هل قادو ادم لغ سو بلابو تيلا اوداكا خندا انتو انتو حظائيا مر إبراهيم ويسعى ويعقوب عن مري كل كدين تودي أن راعي أي أي وتنوتنا توحيد خالص يعي ما كان ماهن لأننا نجا أن نشرك إن نلولا جنة إلا يابوين من شيء من الشرك حظيرات وعباد نلولا جني ولقد مضين نجا من سورة جل من الصومر أو ما كان ماهن لنا أن نشرك إنا اللوذا جن لله إله من شيء من الشرك لا في التوحيد ولا في صلاتي ولا في جميع العبادة مدن إلى غيرك ولكن لما أنه اللوذا جن ذلك أرنك وتوحيدك خالص لغمنا من فضل الله الذي يشوك مده علينا كرك أنك الله ديسي أو على الناس بس أننا لا تدري كأنه واحد إحدى النوانينه، ولكن لا يشاع أكثر الناس ذكر إنتظار بعدين لا يشكرون أبوكم هذه ما يم ولدعوة ديسيب وقت هو يرى النبي الله يوسف يا صاحب يا سجني لفلا بمعنى فيه يا صاحب يا لفلا صاحب السجن في السجن حبسك صاحبك أيه kaajiga saynu tilmaanay maalintii ballowda qadiiree meshayna ku kulmay qarabo muharamad jirto aqoon horena masjid jirto saabiisana sida soo kale qolada ishe ishede laga wareejiyo cabsiga weyn isku maalin lageeyo ama isku dambe waatiin lageera ama isku galad ka yimi haya qaraabo qaraabo qolka labadii buule ya saaxiibay labadaa yi saaxiibasi ciisidii habs قال لي يا دخل كي الدين تي تحلو كلا هذا يا شاء الله مو ويدي بركم عن كي صي غبوا وكي سكارك دين تي بو سف عنو قلنا ياو غبوا أرباب خبيال متفرقون كلا ترجم قارنا جحود قارن قارنا جد قارنا زدود قارنا ملاجود قارنا حيدجود قارنا لقود كل خير ليال كلا ترجم ومتب مال كي مي يا خير نزل في عن حميل لاوه أبويني وينه ايا فيعنام <تصفيق> اللي الواحد عمله القهار او وادله او ربه ادوميته قدرقيا ساوا ملو ادومه حر بعينه اما ييان هذه وحي اد ربه ايا فلايا كل كاله حقنا مده حقنا واد بعدنا مجايد ما مسواكن لك اديسنه ونبه وحاره وتول كل كو كسودوا دينتي وهي يرنا سعد ودونه مع ابو ليسان يغ يوم اسكت المساجينتي وهي يرنا يردن اي خطبه جمجيديه سعد ما سعد ودونه مع ابو ليسان ان دوني بك سوى الا اسماء معيال بعضا ابو دان سميت موها ادينكم معيالكم ما أنزل الله ابن مدد به أصنام عابود دله من شُرْدا حجئي قر أو عدل ميعك صوب عزاده أسؤل أبي هاي ما قاعوقي ماله حقيقة يحبك الدورين معي كل غماشي مرع واجرة لكن مصمل له مرع هو المجرو أو عن حجئي مناثي اللاتي يهوبل للي هاي ما قع يالبيح بارسينين أمودي صواعي يغوت أصمعوا رجال سالحين وإلا ذا تدام مقعبا عن بارسل أما هو قري أما هو درح أما هو بر قرشة دوياي مارها دوياي تابها دوياي فطلها دوياي قلت لك مقعبا منشي يال حقيقة مطلع إذا هو أحد أبو ديسان وحياه إلا إن الحكم قرف شاء ومصقنان إلا لله أبوين ماهان وحكا حكم كفلائيا أدوني آخرا من المرايا يا بوينك اللي جيبه له وحنا العابوزة يسأننا حكم وحكم ملة وحى جلان هي وحى جوزان هي وعيهيم متن الله ماركو أمر ابنه وحود وما يسيفري الا تعبدوا إن إذا العابوزين إلا إياه أمرك ابوك لسقامه عنه وعكلا إلى العابوزين أي رب عظيم إذا الكف أمرك سيفري فصدق الله في قوله وما خلقت الجن والإنسى إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كريال الكافرون إذا إلى أدمي إذا الخروق فري من كل جل عبود من قديم زمانه وحديثه اسمه بدر الأرمسي وعيير النبي الله يوسف عليه السلام ليالى كارن كان يمشي إنا لك لجعابد عند الله الدين القييم واتدين تطوس إلى لك إلا عابد أي الدين صوصنا وما أداه بلال وإحثاك صهري بعض النموذ كل كدين تيق قلناه سيدا يحسك شعرك ولكن أكثر الناس الله يعلم وقت غاز ما في يوسف إلى يوم من هذا تكنتي سبتمي باق جان لا إلا كنت إلا عابده إنه يتحي الدين تتوزم ولكن أكثر الناس تتك إنتي سببني قالوا وركات بركات أول بي قالوا ودي إنتي مسلم نقطي بأنك إنتي عابدا لك لأيهاي ولكن أكثر الناس تتك إنتي سببا لا يعلمون إنه يتحس دين تقوماً تأمور لما أقول له إنتي مقدمية توحيدية دعوة ياهاي kolkan labadiin xiyaadoodi fasil koodi dagaysu kalku ashrka weyn bixiyay ee daacwada diinta ayu alayhi salaamu soo jeestay inuu labadan xiyaadoodu fasiro ya saxiibay isigni habiska labada ugu ki اَلاَ بِمَغْرِقِ قَوْلِهِ يَهَي كَأَوْثِ ثِفَالُ دِفَايَ أَغَرَّ قَوْمِ مِرْمِرَ يَبِعُهُمْ أَمَّا عَدُّكُمَا لَبَدِينَنَّ مِرْهَنَ فَيَسْقِي وَرَابِنْ دُونَنا شَبَهُ مَرِجِي وَأَوَّلُ وَرَابِنْ جِرَي خَمْرًا أَيُّ وَرَابِنَ يَا مَنْ كَانَ مُفَانَ مَدَّ حُقُوقَادَيْ شِنْغِر برين تلقي يا تيركا يا مسامير الغرقة وين عليها خيصلب ولد نفسك بعدنا شنبر تاديكي زعوني دوندا فتأكل الطير شنبر عوني دونتاك من راسي من بعد راسي إن ذلك ربع دوندا وهاد كانونايا قود لي الأمر نعم الروايات باله وينشوا أنجبنا يرادن خيادرنو ما ينرك كل كسر يوسف نجيري أما رونو أمر عيارة إذين كآتو تماتي أرم قضي الأمر أمر في حقه بالغادة ما يستيري الذي أمر كآت فيه قضيه إيسا تستفتيا إذا جوابه الدين إيسا حكم كواه إيسا تان ساسين أرمدكو لمانيس لماذا ديويل بالغادة إياري كي وحمر ميري جيلي خوصادي ودالة ييري كي عنتاد السنة كوش بينا ولا تلتلي كل ك نبي الله يوسف غفلة الصالحين مرأب يوليذ يلذ صارك النقط حداي وحين مركو قبلني السجن وحبه إلي مركو لها إلى هو حي غباني حبس كبيج بدباد هو لها هذا من مرلا بعد زوف لبعد وكن الله يوسف هو غفلة يرجع شيء قل أنتم إلا وكل عيسى وهلك مرأي كي خمر هذا وراء بينا فرين فرنا ايوه ودقا مركا اوتا ايشاق وحاطر هذا نين يوسف ليه اي اعظل مكو حرانده او ماشا اي كل كلكا اللوف لباده ان انتو خالقك جاسو مخلوق جاسو ماهي وقال النبي يوسف وحو يري للذين نوحو يري وانه النبي يوسف ملينا ايي انه ايساقينو ناج بدبادا ايو منهما كمذا قلبا الذين اوكين وحوارين جيريا ايو ييري وذكرني ان شك ان ربك باقر كدي سيغو يوسف لا ييرا او قديرين او ظلمي كخيرن باجيرا ده فانسا يوسف الشيطان, الشيطان يوسف إلهي سعلك كسارى أدلكي ولا بدباري إنك عزيزة بارك سو ماري إن عجها عج صادق رهبي أسمع موطن شك أسمع وحول كل كإنه أبا نبي الله يوسف على يزلا إنه أبا وأرين شكته شيدا به المنزية إنك وحمابو موطن كل كسفر يوسف نجادى في سجن حبسك جدزا بالعسينة تدوسنو وحكم حاجة بوغي يمت كلك انت سيكوننك هذي بعض المفسرين فانساو ضميرك هذي وحيوه لي هو وحيوه فانساو فانزاو بعي الشيطان بوغو الماسيين ذكر يوسف عند ربي اوكو حزوه كلك كي غلبي جزا لك تريوه لكن يوسف ايه اللك تري كلك مدد دورك أيه النبي يوسف ميشي كجريب يا صاحبي لبدأ إيدي صاحب في السجن يقول صاحبك آهيري أرباب خبريال يا صاحبي السجن لبدأ إيدي صاحبك أرباب خبريال متفرقونك لا يا خير فعنام بدن أم الله أبوين الواحد ميدا القهارون قي صدلغيه ما تعبدون ما اعبود ايشان من دونه ابوينا كسوك إلا اسمان ما جعال بادعه فدان سميت موها اد ما جعوده كنتم دينك ما جعالك بييه يا واباكما بيالكين ما أنزل الله ابا مدجين بها ما جعالك اعبودي من سلطان قرلو عادوده ما جيرته ان حكم ما الحكم قدو فلا وما إلا لله يعبوين مهانا عكلا أما رءابه مذوهو فري الله تعبدون أيضا عابدين إلا إياه سماهنا وعكلا أيون إذا الكلا فري ذلك بكليه إلا عابدو أي أدينه دينا الخييم وتوسنا ولكن أكثر الناس انت من قديم زمان وحديثه لا يعلمون أرنت ما يوجع يا صاحي حبس كاللبده يقول صاحب كاي أما أحدكم اللبدينا مدعان فيصغي ربه مليكي سيوح ورابين دونا خمرا بعزه ورابين جيلي وأما الآخر مدكا كلي فيصلموا على جلدلي دونا فتاكل الطيرس مرباحون دونا من رأسه مدحيس قضي الأمر أمر لما يستر الذي أمر فيه قضيه تستفتياني ويديني سو وقال حويري النبي يوسف الذي اوهيريوه وأن النبي يوسف او ملاينا يري أنه إساقئنو ناجن سما تباحا يو ومنهما اللبادة ويلكميدا وكيوح مرميري جري اذكرني إشاق يوسف باييري عند ربك بابرك اكتسا يوسف هذا القادو فارينيكا كارسيو ويو يوسف ليرا كاردره اوحيرا ان الهي اطوما مدن بحبسك كجيرا له فانساه يوسف وحه المنسييي الشيطان شيطان بحوه المنسييي ذكرى ربه خبقي انو حصوصته و الله حبسك يقبحيه لها كلها فالله بيسا يوسف نقا في السجن حبسك كديهيسا بالعصنين دوركو تخدو بسا ندبو جيريو هيركا ماركا يفارهيسو هارنتي إرادة إبا وحي دونتين نبي الله يوسف الماشي لك البحث كل إرادة إبا وحي دونتين بقر كي نفتي الرياضي خي يبلوك الرياضي وقال الملك بقر كي وحويري إنه يعني بقر كي عراو حنك الرياضي سغى فقرات تضبنى في الله سمان بوربورا قول الله يأكلهن todoba sa e burburan waxa hunaya sabantu todoba soc kale ijaafun hayeesya todobaato oo weyna Ayaa todoba di burburneeyo anayso wa sab asum buratin saboolo todoba ana wa qurriyoday khobrin agaren oo qoyin boo qarto todoba saboolo an في هذا المركوب بقوار حجرت وحقالتك مشاور يا مشاورك يا صغاليه أي أروريه وعي تلد الله حييي يقوى أشهدنا بقوشاكي وعيني يا أيها الملا وضياشينا حكم كإلهيه أفتوري إيجاو هذا فيه يا رياضيه دا. تدبدا سعي برشورا تدبدا ويدا عونيسو تدبدا سبولي قويا تدبدا قلالان كل جنتهي حيث أن هالشيء جون إن كنتم هدياتي هن للرؤية الرؤيا ينكم تعبرونك وفسيري قانو حداد هذا فصيلة قانان وحاسن الرجال شيء جون يوحي تاكران ويت قرغي هذا ووجدالان هذا بعد نصف العلم لذي وحذنا قونين حداشر هذا ما كان شواب على نبض لكن المركز سنة قاعد يشد وضوحي إسواجه وضعنا بقر كتوركي أدنى هذا عادي أعداء مدى حالك يشد يباتون كلها تضعوا حقين بيهايين سيلا الله أحد ليارك خلوه حي لذين أبغاثوا أحلام حلمك هو قنو أبغاث كانوا ويشكو دردر ملي قنو اللبن ويجيز كلها الرياضي بيكا عايين وحنا فصيروا معها ويشكو قفن سبا سعني سبول با سبول قودوماي خالي وي قودلما قالو خيرادين ادغاتو احلام قالو يالسكول بو وما انو اننا جن ماجين في تاويل الاحلام قالو فسر كي سري قومن ما قالو فسر كيزا من هي دي عالمينك وي قام وذكي وا لا بنجيري فيدينا وا لوغه ديلاي اسكينا وا لافون عميه علمو لو فارساي karka wiilkiiba shubaya wiilkiiba khamradii shubaya yusuf yakiinay loo sheegay inuu badbaadayo arintii oo ga الذي uu yusuf kusoo dhaacay qofka laladii wiiluhu yiri najasa ma tabaxay oo minhumaan labada wiil khamida wada kale isagu xusuustay badda ummatii mudakada dadana انا اني قالو بيكم دين شيغايه بيتاويله في البقره تفسيرك انا ايدين شيغايه فارسلوني فصح ان الله يجي ما نخلي يجي حد سيبو رضائيل وادو خو يوسف ناشي غوتغو ويلكي والله لو باهنا وا لا فصح شقالو ها فتح ده لسيي ويلكو يوسف ييمدار وي يوسف يا يوسف ويلي يوسف ايها الصديق subaalada gar. Elena rentiibo uga walu sheegay oo sidii kusoo baxday ninka garuusee gal erumahaane debba agoniino afti laa wuxuu noo jawaabta fi sab'a baqaraatun tuduban nefolo alugu riyoday simaanin buur buuran yaakulu huma uunaayo sab'a tudodo kun sinä ajatan ujojen, vaikka otat oikean lujun riidän, jäävissä tän gallan, kyllä faser käden ubanai, tähän lujessa jääne vuotejä, lähellä muun merkädi jätti, arjiuinen laatto, ilman on faser kuva jää, lähellä muun jakana muun, inen yllämuna ujojen, نبي الله يوسف وقبريني هاي، كل من ووحييني هاي، بكرش دلك أو بعدي، م كان يوسف وكرهين، الكل كشريري له، هو عليه قبط ما هان، هان سمعنا يلا ما أركو، لكن وداعي إسلامية، وعشق دي ماها، هذه اللب لغو بعده، تبات اللغو قبله، هنا فرصة كديكت، هو أدي كان مركزات كي أتقترن قالوا يبي يوسف يار قال النبي يوسف عجري فالزراعون وحاد طبعا دونت سبع سنين تدبقوا دا دادا اسكو حكته تدبا دي ساعي بوخي تدبسان وآرانا يأسوكين حقايسة بيرا طبعا ايسان قالوا ملكو فاصري تدبا دي بوري تلو اوغود ريادانا تاعد نمدي سارة فما حسدتوا وحي بارات قوسطاني الصبولة يعني لفنجيلي فدروه اوغتك في صنبوله صبولك ساكودك مادو حبادها الدين لفنجيلي ماشيكوه ايتي صبولك مضحا يوصوصك كجلايا وابابا ايسا لكن ايتي صبولك ادلغو حبالو عمرك اداد داهاي دا فما حسنتم وحاات قوسطان فدروه اوغتك في صنبوله صبولك ساوغتك إلا قليلا وحيا ومن ما كي كميدة تأكلون على مال الله ركبة قردي يقري أحد فينجشا أنت كلاسيديو داي ثم كقذان يأتي وحيمان داونا من بعد ذلك تدوبلا سنة آركنا أو تدوبلا سعيبوربور ريدا صارن تدوبلا سنة إيمان داونت شديادون تردرن تدوبلا سعيبت دايل تدوبلا سعيبول سعي إيه أنقليد ول ياكلوا وعيونا يا تدوبلا سنة ذنب أفارتا ما قدمتم وعمر مرثتين لهن يجا وتضفاد وربعي إلا قليلا وحير مهان مما ما في كمداد تحسنوا ورانا يسأنوا قالوا ادعيو ماكالوا ذلك تضفاد أفاريتوا من كي تانوا أفسرنا تعي خرنا ووجود رعي أينا قانين سنة كيشان يتبناه صوب اسمورا لقي قالوا نبي وسفيه ثم كجدال يأتي وحاء من دونا بعد ذلك تضباله وارتاها كذلك عام سند بائمان دونا فيه سندك قديسة أي يغاسو الناس دادك اللوغر قاري دونا وفيه سندك قديسة أي يأسيرو كدر قاياه ويحصير يوحلى مرمريم نركو ويلك يميدا رياضي بقر كوشاكي من نكاساني لغا مرمى نبي الله يوسف بقر كواريكي نو جرارك وقال الملي بقر كدلك وحو جيري اي توني الى كالا يهي يوسف مرقى ويهي الى صادره اصان نغضي او يهي يوسف واللقودون ايه مرقى يوسف تونه انقيم الهين اي الله حرى يساق يتوني بلفوشو انه بحمدون ايه انه بحمد يساق بريا و بحودون ايه فلما قارتو جاءه يوسف ييمد الراسول ويهي الى مركو ييمد قال يوسف يهي كراء ما يهبهره ارجع نغو إلى ربك بقرك اوننغو فاسأله هو بقرك ويديس ما باالو نسو ناغا خالكود ووحو آها التي قطعنا جيح جيح جيري هيديوو هذا إن ربني اني جربي جاي تي كاي دي حنا ناغا هاغرتودا عليمون شبيوا غوم بنو ناغي واغي با لا سوورووريي بقرتي با و ياراي سوورتي با سلاشان ويدييي قالا ما خاد حالك هو إذ راواتنا مركز الرادة ستين يوصف و يوصف عن نفسه النبديسة وهم مقاركتين تم إيه, إيه لشاء قلنا وحيدا جنعاجا حيب الأنبال الله يوصف ناتي ما علمنا الدليل سناده ما علمنا ما نوغاني عليه يوسف كوركيسة من سوء حضيرته وحما وأن يوصف كوركناه لما أركو وكذلك الزريخاء وقال كورتي شيء كذا شي. قالت وحيتري امرأة العزيز ننكي عزيزة الناكتيزة الآن هذا أي حصعص الحق حقي عددي إيه انا أنيك الزريخاء أي روته ضلبي نفسه أناك الضلبي وإنه يوسف لمن الصادقين دليلي عدو اسرنبو هي روتني هدو يري كذلك يوسف هدلي. ذلك ارنك او حانو ايري لأعلم انو اوغاد مينك اي دقالي حين قولي يساكو نورا اني اانيقا يوسف لام اخنه انان امدكين قم بالعانتا اودافين بالغيب مغنان او كم قيهاي انان اكتس او فرحومي انو اوغادو او صحبة اياداقا فيعن اي او صحبة عماري حتى الملك او وريقا ايو انان بادبادي او الله لا يدينوا سناونيم كيد الخائنين دخل دجاج رويال كا إلى حجر توضه وقال الملك بقر في وحي هني أناجع أروح عن كل رياضي سأبقرات دواء نفلاو سمانين بربورنو ياكلون عنا عنايا سبنتو دواء نفوك إجاف الحيزيا وسبع سنبولات من كل رياضي سبولا تدوى خلرين عقارا وأخرى تدوى كله يا فساة قللا يا أيها الملأ وضيال أفطوني إي جوابا في رؤيا رؤيا ضيلا إن كنتم هدياتيين للرؤيا الرؤيين تعبرونك وفصلا قالوا حيرا ذين أبغاثوا أعلام قروا إسكوا الله بميو ومنع نميه بتاويل الأعلام قروا يا الفصر كوت لعالمين وقال الذي ويلو حجري نجابد باديو منهما لبديو الكاملة والدكاريسكم حصوصي بعد أمة وقت كدب أنا أعني أعنبهكم إذين شكاية بتأويله فصيرك الرياضة بقر فأرسلون إدرا إن كان ككين العوارك فما قني هاي حدوه يمدنا يوسف يا يوسف يوسف خوي أيها صديق كهذا رونتبادانو أفسنا أنه جوا في سبع بقرات فتبنى فالله سمان بوربورانو يأكلون نائحون أيان Sivanun sabun todava kalle, icafun voi, ja sabun symbolatti noja, todava sabulo, kudrin agarana kuin, ovu kara todava kala noja, jäviset engelen, laali mudni, arjiuinen lauto, hilan nasidat keisuga, yulala lauto, laallahumdat kunamudan, hilan yallmuna ujadan arinka, kala nabi Yusufu huiri, sastrauna ua tabandontan, sab asinina todavu, derben heikke siikte. فما حصدتم وحد قصتنا إذين بع فجروه وغتة في سنبوري سبل كجديد سغتة إلا قليلا وحير ما هان ومن ما كيكم ذاد تأكلون عونا إذا ثم تفادينا يأتي وحيل من دونا من بعد ذلك تدولا سنة يقدر فأركنك كجيبوا حيل من دونا سبل تدوب شجادم دردارن أو أبار يأكل له تدوب الأسنة دب أبارته دخل اللي هيلي مايو هي ان تاجدين صغلا يأكلنا وحيحوني دونان ماكي اتقدمتموها المرسطين لهم اييقا ومسكي تدبضا هرالحوني هي لا تبعي ايه تدبضا دنبلا اييو إلا قليلا وحير ماهان إما كيكا ميلاد تحصنون قرصاني سانو فأبور كيلار هباي إن وحلقوا بيرتو ثم كاكذا يأتي واحد من دونا من بعد ذلك تدبضا بارتا اكدد Aamun sanat baimantona Sanatki berbu Kusabairbuusagay Fiii sanatka gudihisa Ayaa yuqaasun nasu Datka xajaballoga ghargaaraya Fodii aranbaa daaaya Pariia bairbaa waabaayaan Wa fiii sanatka gudihisa Ayaa yyaa assirun Aydatka mirean doonaan Kudraviya kadalgi doonaan miraw Wa qala al maliku Waqar kiaddi loofa sirayu huyiri Yituni irakalaya Bisi yusuf فَلَمَّا جَاءَ يُوسُفُ إِلَى الرَّسُولِ فَقِيلَ لَهُ الله قَالَ ارْجِعْ ثَمَّ بِلاَ وُكُعٍ إِنَّكَ يُوسُفُ أُخِي لَعَلَّهُ يُسْلِمُ طَرَفَ هَذِهِ الْيَمِينِ حُرْمٌ كَرَّاؤُ وَعَذَكَ يَا رِنْتَوُ يُوسُفُ لَوْ وُكُعَ جِرِي بَرَاءَتُ دِمَكُبَ وَعَزِيزٌ كُنْ نَقُونَ مَيْسِ مَنِ جِي بَا كُبَ عَذَيْ شَر بَقَر مَرَّ حَيَاذَاتَ غَيْزَ كُلَّ كَيَان بقر كنوكو فسال هو ايدي ما بالون نسو ناقا حالكو دوحيهي التي ناقاها قطعنا قرأي ايدي ايهونا فراوهونا جعجعي هنه ربي هنه ربي قيبا بيكا يدي هنه حقرطي ناقاها سمينهيين حليم نواقون بادن خالا بوكركو ناقا حياري محو يري ما خطبو كن ما شأنو كن حالكي نا محوها ادراواتونا مركة دل بيسين يوسف النبي الله يوسف هذا عن نفسه قد ضربتان قلنا وحيرا ذين حاشع يبلغان إياه فننبا إلاه إبا وينه وسقنا ما علمنا ما أنه عليه يوسف كوركيسا من سوين هفجرات وحوما دليله لو ما هيوينك قال تمرهات العزيز وقال كناكي سيباتري الآن هذا أي حقو الحق شمت عداتيوي أنا أنيقى يا رعوته إسقف بريء عن نفسه نفتي سانك بريء فإنه إسقف لمين صادقين فشقي له كمديعي هي رعوتهني هدويري ورمتي أنا عبدلبي ذلك أرنك يوسف أدعائي ولا جددا الناجي حالا دونهيلي فقد خنقور عليه إنك عزيزها هي أضيعها هي سوكرية إن بدن الله لا فنان كوجوي بلعان في انا وعقد درسا ذلك ارينكا ليعلم, ليعلم, ليعلم العزيز اني ارغادول الملك وان قون كرت او كفر هنديه بفرك لغويلا كل كاكي هورنا اوغادو الملك والعزيز لقد بيني اوغادا اني اني جاينانن لم خيان لأنك سمين عزيز بالغيب المغنان قبيلت مع الله يباويننا لا يهدي إنو سنهانونين الخائنين لكثويا الشرقوسكو كيدا إنو سنهانونين إلا أقادوا هيا نعرين كهو والله أعلى.